وَأَنْتَ حُولَ الْآيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ وَأَنْتَ حُولَ الْآيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَبِمَا رِزْقُكُمْ إِنْ فَضْلِ يَا كُورُ فَقْرًا أَرْجُهُ مِنْ بَاقِي إِنْ فَضْلِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, عليم وَلْيَسْتَعْفِفِ حتى يغنيهم الله من فضله ويستع في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وَالَّذِينَ يَرْتَهُونَ الْكِتَابَ إِمَّا هَلَكَتْ أَجْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ من مالك الله الذي آتاكم وأهلكوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تخصنا لتبتغوا ولا فتَاتِكُم عَرَلذِ غَائِ إِ دَْ تَعَهَُ ل تَبتَ لتَبَتَ عَرَضَ حاتِ الدُّيا لِتَبتَب عَضَ حياتِ الُّيا وَمَي يُكْرحَّ فَإِن اللهَّ مِنْ فبعد إكراههن غفور رحيم ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات ومثلا ولقد أنذلنا إليكم آيات سبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وَمَثَلُهُمْ مَثَلُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ المصباح في زجاجه المصباح في زجاجه الزجاجتك انها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه الزجاجتك انها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسس نار زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس ويضرب الله للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم في بيوت ابن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في بيوت ابن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ مُسَبِّحٌ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ